محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات إعملوا آل داود شكروا وقليل من عباد يشكوا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 سيدرن قليلا ذلك جزيناه بما كفروا وهل نجازي الا الكفور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 وجريمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بالماكر الليل والنهار، بالماكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أذى، وأسأل الندى مثلًا.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 113. إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا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 الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أفقتهم من شيء فهو يخلفه هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرَهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فاليوم لا يملك بعضكم لبعض النفع ولا ضرر ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار ذوقوا عذاب النار التي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 117. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير 118. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا مَا ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير